بسم الله الرحمن الرحيم رسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبغ موسى وفرعون بالحق لقومه يؤمنون ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منكم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقضه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤادهم لموسى إن ان كادت لا لولا به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها, رجلين فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقل موسى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج, فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي, قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما امديا وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم ووجد من دونهم راتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخفن نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأذره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني فان فإن أتممت عشرا من عندك وما أريد أن اشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبين تأيما الأجلين قويت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور قال لاهلهم كفوا قال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً آتيكم لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوبي من شاطئ إلوان الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا, يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتزك أنها جان واللا مذبرا ولم يعقب يا نوسى أقبل ولا تخف إنك من مِنَ الْآمِنِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وغم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين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 قال سنشد عضبك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسرون إليكما بآياتنا بآياتنا أنتما ومن وملتتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قادوا ما هذا إلا سحر مفتوح وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آباء الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تقوم له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقي لي يا هم أن على الطين فجعل لي صرحا لعلي أطير إلى إله موسى لعلي إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوبه فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عَاقِبَةُ الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الْأُولَى القرون لِلنَّاسِ بصائر لِلنَّاسِ وهدى وَرَحْمَةً لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قوينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا, ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطول إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ولكن الرحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم, ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا, فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا يكفروا بما أودى موسى من قبل؟ قالوا سحرا دغهارا إِنَّا إن بكل كافرون. قلت بكتاب من عند الله هُوَ أهدا منهما مِنْهُمَا منهما أتبعه إن قوم صارعين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أغل ممن اتبع هواه بغيره هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين إذا يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئه, ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه واروا لا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من احببت ولا إن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمغتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه فمرك كل شيء رزقا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسادرهم فتلك مساكلهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحم الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك للقراء إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه, كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحوين ويوم نناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا, أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا وَقِيلَ يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب, ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجدتهم للمرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كان لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قل أرأيت من جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم ليلة ونها فيه ولتردغ ولتردغ من فضله ولعلكم تشعرون ويوم يوارهم فيقول أي نشرت الذين كنتم ونزعلنا من كل أُمَّةٍ شهيدا، فقل لها تبرهانكم، فقل لها تبرهانكم، فاعلموا أن الحق لله، فاعلموا أن الحق لله، ووَلَّا عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَوْمَكَ نَمِرُوا قَوْمِ مُوسَى فَبَرَعَ عَلَيْهِمْ وَأَتَيْنَاهُم مِنَ الْكُرُوزِ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفيحين وابدر فيما آتاك الله الدار للآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسنك كما أحسن الله إليك ولا تبر الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أغتيبه على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من قوته من هو أشد من قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذرورهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يبون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه نذ عظيم وقال الذين يطعنون العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصالحون فخسفنا به وَبِدَارِهِ الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الذين تمنوا مكانه بِالْأَمْسِ يقولون ويك ان الله يبسط الرزق يقولون يَشَاءُ مِنْ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للذين لا يريدون عُلُوًّا في الْأَرْضِ ولا فسادا، وَالْعَاقِبَةُ للمتقين. من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خير منها، ومن جاء بِالسَّيِّئَةِ فلا يُجْزَى الذين عمّوا السَّيِّئَاتِ إلا ما كانوا يعمرون. إن الذي فوّع عليك القرآن لрадك إلى معاد. الرب ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا وحمدا من ربك فلا تكونن وهيئا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك ودعو الى ربك ودعو الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله الها اخر